بسم الله الرحمن الرحيم اما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون فلن يعلمون ما كل لا سيعلمون الم نجعل الارض مهادا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 ان جَهَنَّمَ مَكَانَةٌ مَرْصادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً أَنفُقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وكذبوا باياتنا كذاباً وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفازا حدائق واعناب وكواعب اتراب وكاسا ندها ق لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغَوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ يكت صفا لا يتكلمون لا يتكلمون الا من ادن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا غريباً يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً